قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك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 ورينارا قال لأهلهم كثوا إني أنست ناراً قال لأهلهم كثوا إني أنست ناراً لعل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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما فَلَا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم وساب بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى رب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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا من على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه الكاذبين واستكبره ووجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقضوحين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 وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ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 ولو ل أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لو ل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءَ أَوْمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى وَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهوائهم، ومن أضل من يتبعه وهو بغيره دم من الله. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هم بِهِ يُؤْمِنُونَ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 تَؤْنِي أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 كلهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 متاعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين